بسم الله والحمد لله سائل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله ما نصيحتكم لامرأة ترفض أن يتزوج عليها زوجها أخرى وتطلب منه الطلاق قبل أن يفعل ذلك ما العلم أن هناك نساء يستمعنى شيخ الدرس نعم لا يحل المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا أراد أن يتزوج امراه أخرى اما بالنسبه للزوج فله ان يتزوج امراه اخرى وثانيه وثالثه بالاضافه الى الاولى تكون الجميع اربعا لقول الله تبارك وتعالى فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم أن لا تعجلوا فواحده ولكنه مشترط شروط الاول ان يكون قادرا بماله فإن كان غير قادر بماله ويريد أن يذهب يستسلف أو يستدين أو ما اشبه ذلك فلا يفعل لأنه يلحق نفسه أشياء هو في غنى عنها الشرط الثاني أن يكون قادرا ببدنه بأن يستطيع العدل بين الزوجات ويكون عنده قدرة على أن تتمتع كل مرأة منه بما تريد الثالث أن يعدل بينهن بالفعل فإن لم يعدل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فما الى إلى جاء يوم القيامة وشقه مائل نساء الله العافية فإذا تمت الشروط فليس للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج بل عليها أن تصبر وتحتسب وتمرن نفسها على الصبر وعلم الجزاء وها هو النبي عليه الصلاه والسلام تزوج اكثر من امراه وغير النبي عليه الصلاه والسلام من ائمه المسلمين وعلمائهم وعامتهم نعم جزاكم الله خيرا وهذه امراه تسال شيخ وتقول هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفه الالوان والموجوده في الاسواق حاليا غير الأسود طبعا شكرا بارك الله فيك أن تعرف أن أن الله فضل الرجال على النساء سؤال للنساء وسؤال للرجال للذكر منذ حظاً متأين هذا يأتي قبله يأتي سؤال الرجلين. طيب سائل يقول هل لنا يا شيخ أن نشتريط في الدعاء على الأموات للأموات يعني يعني في صلاه الجنازه يشتغل طيب اولا يجب ان نعلم ان الاصل في المسلم انه مسلم فاذا قدم لنا رجل او امراه نصلي عليه عليه حين ندعو له بدون شرط يقول اللهم اغفر له وارحمه الى اخر دعاء المعروف لكن اذا كنت تعلم شخصا بعينه انه متهاون في الصلاه وتشك هل هو يصلي او لا يصلي فحين أذن لك ان تشترط فتقول اللهم ان كان مسلما فاغفر له ان كان مسلما فاذا علم الله انه مسلم فهذا دعاء في محله واذا علم عز وجل انه ليس بمسلم فأفه ايضا دعاء ليس مجزون فلا به يضر فلا يضرك الخلاصة إذا قدم أحد لنصلي عليه من رجل أو امرأة فإننا إيش لا نشترك هذا هو الأصل لكن إذا علمنا شخصا بعينه أنه يحتمل أنه كافر لكونه متاوم بالصلاة ولا نتعلم هل نصلي أولا فحينئذ نشترك يقول اللهم إن كان مؤمنا أو إن كان مسلما فاغذل له في في الدعاء جائز في القرآن الكريم الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم كل أمشه داو إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إيش إن كان من الكاذبين وهي تقول والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين نعم جزاكم الله خيرا سألوني ونا ذكرت صاحب الصلاة لأن ترك الصلاة الترك المحر كفر مخرج عن الملة ولو كان تكاسلا فمن ترك الصلاة فهو كافر لا يزوج ويجب أن يستخن كاحه وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن عليه ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفل مع المسلمين ولا يجعله بالمغفرة وحرام على أهله الذين يعرفون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه لكن من كان يصلي ويخلي فهذا محل نظر وظاهر الأدلة أنه لا أكفر لكنه فاسق بلا شك نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول يا شيخ الورود إلى النار هل هو الدخول فيها أم ماذا يريد السائل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية وقد سلف العلماء في ذلك هل المراد بالورود الصعود على الصراط لأن الصراط منصوب على جهنم فعذنا الله وإياكم منها أو المراد بالورود أنهم يريدونها أن يتساقطون فيها والصواب أن المراد بورود المرور على جهنم ومن مر بالشيء ملاصقا له فإنه يسلق عليه أنه قد ورده هذا هو الراجل نعم. جزاكم الله خيرا نعود يا شيخ لا سؤال المراد لا بأس طيب. تقول هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفة الألوان والموجودة في الأسواق حاليا غير الأسود نعم الصبغ بهاي الأسود الأصل انه جائز وأن المرأة أن تصبغ رأسها بما شاء، بشرط أن لا تصبغه صبغة تختص بنساء الكافرات، بالنساء الكافرات، بحيث يظن مرآها أنها امراه كافرة، فإذا كانت الصبغة ليست تشبو، لا ليس فيها تشبو، بنساء في الكفار، فإنه لا بأس بها. هذا هو الأصل. الدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومما خلق لنا الأصبار فيحلل لنا إلا إذا تضمنت أمرا محرما كالتشبه بنساء الكفار أو صبغ الشيب بالأسود فهذا حرام نعم. جزاكم الله خيرا سائل يقول ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي في ضيلة الشيخ نعم، طيب، نعم. الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني أولاً، الأمر الشرعي هو ما طلب من الإنسان فعله. كالأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصوم، الأمر بالحج. وهذا الأمر الشرعي قد ينفذه الإنسان وقد لا ينفذه. من الناس من ينفذه ومنهم لا ينفذه. الامر الكوني المتعلق بالخلق والتكوين وهذا لا يطلب من الانسان لان الله هو المنفذ به ولا بد ان يقع الامر الكوني لا بد ان يقع فقول الله تبارك وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا امر كوني ولا ولا شرعي كوني انه ان يقول له كن فيكون لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم هذا امر شرعي وقوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا امرنا مترفيها امرا كونيا او شرعيا عجيب وجمال امر كوني وليس امرا شرعيا ومن قال انه امر شرعي من العلماء فقد اخطا لان الله يقول اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها اي امرا كونيا ففسقوا فيها لان الفس بامر الله عز وجل بامر الله الكوني فحق عليه القول وليس المعنى ان الله اذا اراد اهلاك قوم اهلاك قريه ارسل اليها الرسل وامرها ونهاها حتى تفسق لان هذا ثلاثه الحكمة بل المعنى امرنا مترفيها امرا كونيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم جزاكم الله خيرا إذن الامر الفرق الان الامر الكوني يتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه ثانيا الامر الكوني لا بد من إيش؟ لا بد من وقوع الأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع من المأمور وقد لا يقع جزاكم الله خيرا سائل يقول البعض يقول توكلت على الله ثم على فلان أو اعتمدت على الله ثم على فلان ما الحكم بذلك حيث سمعت بعض طلبة العلم المحققين يقولون أن ذلك لا يجوز فالتوكل عبادة لا تصرف إلا لله وحده وقاس ذلك على القول صليت لله ثم لفلان فما رأيه بينهما فرق كبير التوكل هو الاعتماد التوكل هو الاعتماد ولا أحد يشك في أن الوكالة جائزة في الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل كان يوكل في قبض الزكاة وفي صرف الزكاة وفي البيع والشراء وكل مره اعطى بن جاعذ رضي الله عنه اعطاه دينارا قال خذ اشتري, اشتري لنا اضحيه اشتري لنا اضحيه فاشترى بالدينار اضحيتين وباع واحده بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في ايش في فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه ولو كان ترابا ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له المهم أن الوكالة جائزة بإجماع المسلمين النصوص دلت عليها فإذا قلت وكلت فلانا واعتمدت عليه في هذا الشيء فهذا لا باس به ولا, سبيل ولا تحليل واما التفويض المطلق فهذا لا يكون الا لله التفويض المطلق لا يكون الا لله عز وجل لا يمكن للانسان ان يعتمد على غيره اعتمادا تاما ابدا ثم القسم الاول الذي هو الوكاله المعروفه لا يمكن ايضا ان تكون الا في من يقدر على ذلك اوكل فلان يشتري لي سياره ما في مانع اعتمدت عليه ان يشتري ما في مانع لكن توكلت على ميت او اعتمدت على ميت هذا لا يجوز هذا شرك اما توكلت على الله ثم عليك فلا شك ان هذا لا ينبغي لا ينبغي لانه خلط التوكل التعبدي بالتوكل الاعتمادي والتوكل التعبدي لا يكون الا لمن الا الله عز وجل فبدل من ان يقول توكلت على الله ثم عليك أن يقول وقتلتك بكذا وكذا نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد هل يدل دلاتا قطعية على عدم الصبغ بالسواد أم أن هناك استثناء أولا هذه الكلمة قولوا هل يدل دلاتا قطعية كلمة خطيرة جدا وذلك لأننا لو لو لو تتبعنا النصوص القرآنية والنبوية وقلنا إننا لا نأخذ إلا بما دلالته قطعية لفاتنا كثير من أحكام الشريعة ولا يشترط في الدليل أن تكون دلالته قطعية ولا أن يكون تبوته قطعيا انتبه أخ أولا الأدلة هي القرآن والثاني السنة. القران ثبوته قطعي توافقنا ليش لانه متواتر القران ياخذه الصغير عن الكبير والذكر عن الانثى والانثى عن الذكر امر معلوم لكن دلالته على الحكم قد تكون قطعيه وقد تكون ظنيه فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا خذ الآيهان تدل على إيش على أن عدة المتوفى عنها كم أربعة أشهر وعشرة فيه. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يطعن حملهن تدل على أن عدة الحامل وضع الحامل قال أم قصر طيب إذا وضعت المرأة الحامل بعد وفاة زوجها بشهر ما تقول لكن طيب ماذا نفعل بالآية والذين يتوفن منكم والذين الأزواج اتربصنا بأمرسلنا أربعة أشهر وعشر طيب هذا عام هذه عام. ولهذا ذهب علينا بطالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين بأطول الأجلين يعني مثلا إن وضعت قبل 14 وعشر إيش أتمت 14 وعشر وإن تمت 14 وعشر قبل أن تضع انتظرت حتى حتى تضع لكن هذا القول وإن كان له وجها من النظر الا انه مخالف للدليل والدليل ما ثبت في الصحيحين ان سبيعه الاسلاميه توف... آ... آ... وضعت بعد وفاه زوجها بليالي فأذن الله النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج فعلم بذلك ان الحامل تعتد من الوفاه والطلاق حتى تضع قلت المده ام قصرت والمطلقات يتربصن بأنفس النساء تقول ما هو القرء قيل الحيض وقيل الطهر إذا اندلالته على أحدهما ظنية فلهذا يجب أن يعلم ملق السؤال أنه لا يصح أن يقال هل دلالته قطعية لاننا لو لم نعتمد إلا ما كانت دلالته قطعية لفاتنا شيء كثير من الأحكام والدلالة إما قطعية وإما ظلية. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها على كل حال نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيب وجنبه السواد يدل دلالة ظاهرة على وجوب تجنب السواد وأن صبغه بالسواد حرام ويدل لذلك أن في صبغ الشيب بالسواد مضادة لحكم الله حكم الله الكوني ليش لان الله تعالى قضى في حكمته انه كلما تقدمت السن بالإنسان فانه لا بد ان يبيض شعره الا لسبب قد قبل ان تتقدم به السن اما لوحشه او غير ذلك على كل حال اذا صبغه بالسواد كانه يعبر بلسان الحال انه لم يرضى بكون الله تعالى يجعل الشعر ابيض فحوله الى ايش الى اسود والاسود شعر من شعر الشباب فكأنه لم يرضى ان يكون شيخا كبيرا ثم انه قد ورد في السنة حديث صححه بعضهم وتوقف لي اخرون في الوعيد الشديد على من صبغ بالسواف نعم خلاصة الامر اننا لا نقول لمن استدل بجليل هل دلالته على هذا الحكم قطعيه لان هذا خطا عظيم إذ لو لم نعتمد من الادله الا ما كانت دلالته قطعيه لفاتنا شيء كثير من الاحكام الشرعيه ثانيا الراجح ان الخطاب بالسواد خطاب الشيء بالسواد محرم نعم جزاكم الله خيرا هذه امراه تقول هل يجوز لها ان تزيل شعر اليدين والرجلين هناك فرق بين المتزوجة والغير متزوجة اما اذا كثر الشعر في اليدين والرجلين فلا بأس ان تزيله المرأة واما اذا كان عاديا فالافضل ان لا تزيله لانه خلق الله عز وجل ويخشى ان تكون ازالته من باب اوامر الشيطان لان الشيطان يقول ولا امر انهم فلا يغيرن خلق الله ومثل ذلك لو نبت في وجه المرأة شعر في الشارب أو في اللحية فلها أن تزيله لأن هذا من خصائص الرجال نعم. جزاكم الله خيرا سائل يقول هل الذي يقول أنا لا اخذ ديني إلا من مذهب أو شخص معين أو جماعة معينة ويكون عنده الأمر من الحديث الثابت فيتركه هل نقول أنه كافر؟ مشرك لا والله لا نقول كافر مشرك أبدا لماذا لأن كثيرا من العامة يتأسى بعالم يحسن بالظن ويتابعه فإذا أورد عليه حديث هو يقول أنا لا أتبع هذا الحديث بمعنى أنني لا أثق بمن استدل به وأما لو ثبت عندي أنه قول الرسول لا به لكن هذا الرجل الذي أنا تأسيت به عنده علم واسع وأمانة في العلم فربما يكون هذا الحديث الذي استدل به الثاني ربما يكون ضعيفا وربما يكون عاما مخصوصا وربما يكون مطلقا مقيدا في موضع آخر أما لو قالنا أعلم من الرسول قال هذا ولكن لا أقبل هذا شيء, شيء آخر لكن كثير من الناس لا يثق بمن أورد الحديث ويقول انا اقتديت أنا بعالم اثق به في علم ودينه ولكن لو ثبت عنده ان هذا قول الرسول لم, يجد عن لم يبغدونه حي ولا نعم جزاكم الله خيرا سائل يستفسر عن معنى الاترجه في حديث المؤمن الذي يقرأ القرآن أحسن شيء ان ياتي هو باترجى عشان اشوفه هنا لاني مهما وصفتها ما ما احسست برا هل نبات ريحه طيب وطعمه طيب ولونه اصفر وهو اكبر من البرتقال نعم ما عندي اكثر من هذا اليس معروفا عندكم هذا نعم ما تعرفونه هل تشوره ابو عبد أب... ما تعرف ترج ما تعرف ترج وانت كأنه... هو الكل المستقل هو انا ترش هذا كبره نعم اصفر اللون طيب الرائحه جوفه طيب بعضه حامض جدا الجوف القلب حامض جدا والثاني الدائر عليه الذي قبل القشره حلو حلو انت انت اصلن ان شاء الله تعالى غدا احد منكم يجينا من ترجن وريكم يا طيب طيب جزاكم الله خير يقول السائل بعد دفن الميت اردت الدعاء له يقول هل ارفع اليدين بالدعاء واستقبل القبله ام لا الذي يظهر من قول الرسول من كون رسول إذا فرغ من دفن وقف عليه وقال استغفروا لي أخيكم مسألوا التثبيت؟" أنها لا ترفع الأيد لكن لو رفع الإنسان يديه وهو متجه إلى القبر فلا بأس نعم. جزاكم الله خير هذه إمرأة تسأل تقول ماذا تفعل المرأة إذا قتلت قتل خطأ بالنسبة لسيام الشهرين المتتابعين حال كون العادة مستمرة معها هذا لا يضرها يعني مثل امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين سواء بقتل او بجماع في نهار رمضان وهي صائمة في غير السفر فتصوم شهرين متتابعين واذا اتى الحيض افطرت واذا طهرت بنت على ما مضى حتى تكمل ستين يوما ولا يضرها اذا انقطعت تتابع بالحيض أو النفاس مثلا وكذلك بالسفر ومثلها الرجل إذا انقطع تتابعه بالسفر أو بمرض نعم. جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول إذا صلى مسافر بقوم متمين وسلم في ركعتين في صلاة الرباعية فهل يتقدم أحد المأمومين ليكمل الصلاة بهم أم كيف يكون الأمر هذه المساله صورتها ان يتقدم امام مسافر يصلي بقوم مقيمين المسافر نقول صل ركعتين واذا سلم قام الذين وراءه واتموا لانفسهم دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عام الفتح كان يصلي باهل مكه ويقول اتموا يا اهل مكه فانا قوم سفر وهو يصل ركعتين فقط وهذا الحديث صحيح ولا عباده بمنطعنة فيه لأنه صححه كثير من الأمة ولا ولا ينبغي أن يتقدم واحد فيتم يتم به في يتم بها فكل يتم على نفسه نعم جزاك الله خيرا إذا إذا كان الشخص صائما صيام تطوع ودعي إلى وليمه فهل يجيب الدعوة أم يكمل صيامه وما هو الأفضل يمكن أن يجيب الدعوة ولا ياكل الأمر واسع يجلس معهم على المائدة ولا ياكل بل يقدم لاخوانه لأ الذين على المائدة يقدم لهم طعام قطع لهم اللحم وما أشبه ذلك فيكون مساعدا لهم ولا يحسون بأنه صائم ثم لو أحس بأنه صائم فلا بأس لأن هذا ليس من الريع الرجل ما جاء أن الناس أنه صائم إنما جاء إجابة الدعوه فيجيب ولا يحتاج إلى الأكل لكن لو فرضنا أنه لا ينجبر قلب الداعي يعني صاحب الوليمة إلا إذا أكل فليأكل وهو خير من اتمام الصيام لما في ذلك من جبر القلب نعم. جزاكم الله خيرا سائل يسأل عن حكم تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المشروع عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام نعم تكرار زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من السنة ليس من سنة الخلفاء الراشدين ولا الصحابة وإنما يزوره الإنسان مثلا في الجمعة مرة أو المسافر إذا قدم, من إذا قدم إلى المدينة وصلى في المسجد زاره واذا اراد ان يسافر ايضا زاره اما تكارر ذلك كل فرض او كل صلاه فجر فهذا لا اصل له وإذا سلم صلى الانسان ف... صل الفجر ورأى هذه الامه العظيمه التي تفد على الخبر كانما يفدون على الكعب ليطوفوا بها هو في الحقيقه يتالم يتالم لان هذا ليس من هذه الصحابه رضي الله عنهم واني والله اشهد ان محبه الصحابه للرسول اعظم من محبتنا إياه بلا شك وان اتباع الصحابه للسنه اقوم من اتباعنا نحن لها اما ما يقول عند قبله فاحسن ما يقال ما علم امته اياه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يخطو خطوه عن يمينه ليكون امام امام ابي بكر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفه رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد الخير ثم يخطو خطوه عن يمينه ايضا ليكون أمام أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك واجزاك عن أمة محمد خيرا ثم ينصرف. نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز تعليق آية في حرز مثل آية الكرسي في حلق الطفل الصغير بغية حمايته من الشيطان؟ وإذا كان هذا لا يجوز فما السنه في ذلك السنه في تعويض الصغار ان يقرا انسان عليهم مباشره يقرا عليهم ايه الكرسي والمعوذات ويجعل الله سبحانه وتعالى ان من السوء اما تعليق هذه الايات فانها اما حرام على راي بعض العلماء واما مكروه هذا إذا نزل به الضرر والمرض أما بدون نزول المرض فلا, فلا يجوز ثم إن تعليق الآيات على الصبي فيه نوع من الإهانة للآيات لماذا؟ لأن الصبي يدخل الخلاء والصبي يتنجس قد يصيبها البول والوسخ وهذا لا شك أنه امتهان لكلام الله عز وجل نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول دخلت إلى المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير فأقمت الصلاة ليصلي بجماعة أخرى لأن الصلاة حسب علمي لا تدرك إلا بالركعة فما حكم ذلك الأمر هذا صحيح اذا حضرت الى المسجد والإمام في التشهد الأخير ومعك أناس فلا تصل مع الإمام لانك لم تدرك الجماعة وإذا حضرت وليس معك أحد والإمام في التشهد فادخل معه لأن إدراكك بعض الش خير من عدم الإدراك وإذا كان معك جماعة ولم تدرك إلا التشهد فإن كان المسجد ضيقا فانتظر حتى يسلم الإمام لئلا تشوش وإن كان واسعا وذهبت من ربعه من وصليت فلا بأس جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي الوسائل التي تعين العبد على حفظ بصره هذا سؤال مهم جدا وجديد بالعناية ولكن يحين السائل على الأطباء نعم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام طبيلة الشيخ ما تفسير هذه الآية جزاكم الله خيرا تفسيرها أن بعض الناس إذا تكلم يعجبك في كلامه ويشهد الله على ما في قلبه لكنه والعياذ بالله ألد خصم ليس له هم إلا المجادلة ومن اوتي الجدل ظل والعياذ بالله ولهذا تقول مثلا قال رسول كذا وكذا فيقول المراد كذا فيحذف كلمة عن المواضع. تقول قال الله كذا فيقول هذا يحتمل يحتمل معاني كثيرة ثم إذا تكلم أعجبك قوله ولكنه يتكلم بالباطل ليدحض به الحق والعياذ بالله وهذا يوجد كثيرا تجد مثل بعض الطلبه طلبة العلم اذا راى رأي من الاراء واتيت اليه بالدليل من القران والسنه قال هذا يحتمل واذا وجه الاحتمال بطل الاستدلال او ان المراد بهذا كذا وكذا فيجادل ولذلك قال ابن مسعود فيما اظن ما اوتي قوم الجدل الا ضلوا فعليك يا اخي بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة وخذها بظاهرها ولا يكلف الله نفسا لا وسعها جزاكم الله خيرا سائل يقول هل تجوز الصلاة في مسجد بينه وبين القبر حائط وهو في المقدمة الأولى إذا بني المسجد ألا يجفن في قبلته شيء يعني خارج السور اما داخل السور فلا يجوز واذا اردنا ان نبني المسجد وحوله قبور فالاولى ان نبعد حتى لا يظن انه صلى الى قبور واذا لم يمكن لضيق المكان مثلا فانه لا, فإنه لا باس بمعنى ان يعني أن الصرف صح لكن كل ما عن القبور فهو اولى نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أكثر من سائل يسألونه عن المحاضرة التي أقيتمها في جدة بموضوع المعية. يعني قد أشقرت عليه. متى؟ كثير من الأسئلة. متى ألقينا؟ المعية مع الله. لكن متى ألقينا هذه المحاضرة؟ ماش. نعم. إيش؟ في جدة يقول. قبل جدة ألقينا فيها محاضرة عن آداب طالب العلم والمعلم والمتعلم. أما مسألة المعية. فمن المعلوم أن كل مؤمن لا يمكن أن يقول إن الله تعالى معنا في الأرض ابدا ومن قال إن الله معنا في كل مكان فنرى أنه كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطرة وهل يليق أن يكون رب السماوات العلا موجودا في كل مكان لا يمكن ابدا هذا كفر ما في إشكال عندي وإن كان بعض الناس يمانع في هذا وأما المعية بمعنى أنه محيط بالخلق وهو فوقهم فهذا حق ولا في إشكال ولا ولا والمعية بهذا المعنى لا تنال في العلوم وقد ضرب شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد ضرب لذلك مثلا فقال إن معية الله لخلقه حق على حقيقته ولا يمكن أن تؤول وليس بغريب ان يكون الشيء معك وهو عال عنك وضرب لذلك مثلا القمر القمر يقول العرب في اللغه العربيه القمر معنا وهو اين في السماء فالرب عز وجل معنا وهو فوق عرشه تبارك وتعالى وهو محيط بكل شيء ما السماوات السبع والعرشون السبع في كفه الله كخرجله في, في كف احدنا نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والكفر الكفر ان الانسان والعياذ بالله يكفر كفرا صريحا ويعلن ولا ولا يخادع الناس اما المنافق والعياذ بالله فانه يظهر انه مسلم وهو في قلبه كافر اما جاحد جحدا مطلقا واما شاك متردد هذا هو الفرق الكفار يعلنون الكفر ويقاتلون المسلمين والمنافقون اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا والذي يراهم يقول هؤلاء من افضل من افضل الناس اذا رايتهم ايش تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم هيئتهم هيئة العالم المسلم الوقور ترجوك أسامهم إذا تكلموا فهم فصحاء تسما لقولهم لكنهم لا خير فيهم كأنهم خشب مسنده الخشب يعتمد عليها ويبنى عليها لكنهم لا خشب مسندة معتمدة على غيرها لا خير فيهم نعم جزاكم الله خيرا قسم الله الناس في سورة من الصور. إلى هذا التقسام مؤمن وكافر ومنافر أي سورة هي البقرة طيب في آخرها ولا في وسطها ولا في أولها في أولها نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول حلق رأس المولود هل هو خاص بالذكر؟ أو بالذكر والأنثى المولود يحلق رأسه يوم سابع، وتذبح عقيقته يوم سابع، وحلق الرأس خاص بالذكر أما المرأة فلا يحلق رأسها لأنها ليست من, من الحلق ولهذا في العمر والحج لا تحلق رأسها وإنما تقصر والرجل يحلق رأسها التسمي ما تتكون إن كان الاسم مجهزا فتكون عند الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليله ولد وسميته إبراهيم وأما إذا كانت غير وإذا كان وأما إذا كان لسنا غير مجهز فالافضل أن يكون في اليوم السابع عند العقيقه والعقيقه الشاتاني متماثلتان عن الذكر قصه واحدة عن تذبح في اليوم السابع ويؤكل لحمها ويوزع منه ويدعى إليه شكرا لله تعالى على ما انعم به من الأولاد ما يسر اليوم السابع عشر هذا أمر اليوم السابع قالوا فإن لم يمكن في السابع في الرابع عشر فإن لم يمكن في, في الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم استعمال المرأة للزينة الغربية تزينا لزوجها وبعضهم يفرق فيقول إذا كان لول الزينة يشبه الزينة العربية كالكحل وغيره فهو جائز أما غير, أما غير ذلك فلا يجوز أول يجب أن نعلم أن التزينا واللباس والطعام والشراب الأصل فيه الحل قال الله تعالى منكرا على من حرمه قل من حرم مدينه الله التي اخرجنا عباده والطيبات من الرزق لكن اذا كانت هذه الزينه تختص بالكفار من لباس او تجميل في الوجه او مطعوم او ماكول صار ذلك حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول إذا دخل المسافر الذي لم لم يصلي العشاء مع جماعة تصل المغرب فهل يسلم من ركعتين أم يصلي أربع ركعات؟ يصلي أربع ركعات أحسن من كوني يصلي ركعتين وإن صلى ركعتين وسلم فلا بأس لأن فرضه أي فرض المسافر ركعتين فإن جلس فإن سلم بعد أن يقرأ اتشهد في تشاهد الإمام ال فلا فلابأس وان بقي معه وأتى برابعة فلابأس وهذا الأخير أحسن نعم أتى برابعة الأشيا يش أتى برابعة يعني يكمل العشاء يكمل العشاء جزاكم الله خير من المراقبة الوقت ما زال مش سألني أبول هل هناك فضل في تغيير, في تغيير المكان في السنة بعد الصلاة؟ نعم قال معاوه رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم فالفصل بين فرض والسنة إما بكلام أو انتقال من موضع هذا أمر مطلوب نعم جزاكم الله خيرا سائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى فكأنما خر من السماء فتختفه فتخطفه, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق نعم هذا فيما أشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء لأن الشرك نزول وصفول وخذلان وذل كأنما خر من السماء أي من عالي من مكان عالي إذا خر من مكان عالي فتخطفته الطير هذا واحد أو تهوي به الريح في مكان سحيق فلا هو وصل إلى الأرض والمكان الذي يريد ولكن أنه وصل إلى إما أن تخطفه الطير وتأكله, وتأكله وإما أن تهوي به الريح في مكان سحيق نعم. جزاكم الله خير سائل يقول ما معنى التأصيل في طلب العلم وما هي الطريقة التي تنصحون بها طالب العلم في بداية طلبه والكتب التي تكون أولية في طلب العلم بالنسبه له التاصيل في طلب العلم أن يحرص الإنسان على الأصول والقواعد لأن هذا هو العلم حقيقة أما العلم بالمسائل فقط فهذا لا ناقص لا شك لكن إذا كان الانسان عنده أصول وقواعد يبني عليها المسائل الجزئيه كان هذا هو العالم حقيقه والراسخ بالعلم اما ماذا يبدا فاننا نعلم ان البدء بال بال بالكتب القصيره افضل حتى تصعد من درجه الى اخرى اما بالنسبه للفنون ما الذي يبدا به فليبدا بالتفسير لان اهم شيء أن يعرف الإنسان معنى كلام الله عز وجل ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ثم بكتب العقائد والتوحيد ثم بكتب الفقه وعلى كل حال أنا أشير على من أراد طلب العلم أن يلفز ما شخصا يكون طلبه العلم على يده حتى يوجهه لما فيه الخير إن شاء الله جزاكم الله خيرا سائل يقول إذا سلم غير المسلم وقال السلام عليكم فبماذا أرد عليه؟ إذا سلم غير المسلم وقال السلام عليكم أقول عليكم السلام. لا لا ما ما نطيه مطلب بركاته. غير مسلم هو. هنا. إذا سلم غير المسلم نقول قال السلام عليكم نقول عليكم السلام. اما اذا اشكل علينا هل هو قال السلام عليكم او السلام عليكم فنقول وعليكم طيب اذا كان قال السلام عليكم ما الذي عليه عليه السلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اليهود او قال اهل الكتاب يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم ان كانوا قالوا السلام فالذي عليهم إخواننا عليهم السلام وإذا كانوا قال السلام عليهم السلام ثم ننظر إلى الدين الإسلامي فيه العدل وفيه الأدب هم يقول السلام عليكم أنا ما أقول عليكم السلام أقول وعليكم أحب كلمة السلام كراهية لذكرها لأن المسلم هادئ لا يريد التعنج ولهذا لما مر يهوديهم برسول عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة رضي الله عنها قال السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد يعني الموت قالت عائشة عليك السام واللعنة زادت هذا نقول إذا حيتم بتحية سيئة هل نقول حيوا بأسوأ منها لا ما نقول هكذا إن إذا حيتم بتحية فحي بيش بأحسن منها ففنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن الله يحب الرفقة في الأمد كله إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم نعم جزاكم الله خيرا لكن هل نبتدئهم بالسلام الكافر نبتدي بالسلام ما نقول السلام عليك طيب إذا صار هذا مبتلى يعمل في شركة رئيسها نصراني مثلا إيش نعمل يدخل عليه إن قال السلام على من تبع الهدى عرف وربما يتحدى يقول صباح الخير وصباح الخير لمن لي أنا أنا القائل ما له، أنا لست أقول صباح الخير لك اقول صباح الخير والخبر محذوف ولا غير محذوف محذوف يحتمل صباح الخير لي ولا صباح الخير له ولا صباح الخير للمسلمين نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول سؤالي هو أن هناك رجل صاحب مال وثراء خطأ, أي خطأ أيها المعرك سؤالي سؤالي هو نعم ان هناك رجلا صحيح. صاحب تمام. مال وثراء الله عليك. نعم وهو متزوج من اربع نساء ويريد طلاق واحده من الاربع حتى يتزوج امراه اخرى دون سبب ما شاء الله و... واذا أراد وإذا... اراد السادسه يطلق بالتسلسل ولا وشلون؟ على كل حال الإنسان مقيد بأربع ما يمكن يتزوج أكثر من أربع لأنه بشر ولا يمكن أن يقوم بالواجب فيما زاد على الأربع لكن لو فرض أنه أراد أن يتزوج خامسة وقال أنا أريد أن أطلق من هؤلاء النساء من هي أقل عندي رابة من غيرها هل بأس وحر إلا أننا لا نرى له ذلك ونقول انك اذا فتحت على نفسك هذا الباب فسوف تطلق الاربع كلها الاولى وتاخذ اربع جديدة اترك هذا لا تطمع ونعتبر هذا من جنس الله يعافينا واياكم من جنس الذين يبتلون بالسؤال سؤال الناس تجد المبتدا بالسؤال لو كان عنده الاف الالاف يسأل هكذا الانسان المبتلى بهذا أي بأن يكون ذواقا كما يقولون ليس له هم إلا أن يتزوج يتزوج فسوف يتعلم ثم إني ما شاء الله هذا الرجل كيف يدرك المهر هو غني غني نعم طيب جزاكم الله خير إيش لا إذا تزوج إذا طلق الرابعة سواء الأولى من الهن أو الثانية والثالثة والرابعة فإنه يجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة نعم جزاك الله خير لكن ما رأيكم لو أنه طلق أحدا الساعة بناء على أنه سيتزوج هذه الجديدة ثم لما طلقها وانتهت العدة وذهب يخطب قالوا لا وشكون خسر كيف إذا قال أنا اخطبها قبل ان اطلق قلنا لا يجوز ما يمكن تخطب واحده وعندك اربعه حتى تطلقها حتى لو فرض انه تجرع الاثم وقال اخطبها وخطبها وطلق وانتهت العده وجاء الى اهلها وقالوا ما زوجت يمكن ولا ما يمكن يمكن لانه اذا لم يتم العقد فالزوج بالخيار والزوجه بالخيار ما. هذا اخر سؤال طيب. جزاكم, الله جزاكم الله خيرا السائل يقول هل صحيح أن أطفال المسلمين الذين ماتوا وهم صغار ياخذوا بأيدي والديهم على الصراط حتى يتجاوزوه يمروا على الصراط ثم يسقونهم من حوض الكوثر لا أعلم عن هذا شيئا الله أعلم لكن من مات له ثلاثه من الولد او اثنان كان له سترا من النار وحجابا من النار والأخ عدنان. عدنان يقول هذا اخر سؤال وغدا في الصباح ما في درس لانه يوم جمعه لكن ان شاء الله الى اللقاء بعد المغرب غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين